إ ذ ا كان ولدك مبارك ف أ ن ت عزيز ولو لم يكن عندك غيره أ ح ي ا ن ا يبارك الله في ا ب ن ة و ح ي د ة تخدم أ ب ا ه ا إ ذ ا كبر وتقوم ب أ م ر ه و أ ن ج ب ت له أ ح ف ا د وهم ق ر ة عين له وتجد شخصا آ خ ر لهم ن الولد ع ش ر ة لكنهم في صف واحد ك ا ل أ ع د ا ء لوالدهم والعياذ يشويهون ولا ولا بالله بأفعالهم برا إلا سمعته يسمع يرى منهم برا ولا يسمع منهم إلا شرا و ك أ ن ه لا يوجد في ع ي و ن ه م إ ل ا سؤال واحد متى نرتاح منك يروى أنه في قرية من القرى جاء رجل يبشر اثنين بمواليدهما وهما في في يرقص القرى رجل الرجال فقال الأول أبشر الآخر فرح فرحا بالخبر الآخر وهما الأول ولدت لك زوجتك ولدا وقال الآخر لقد ولدت لك زوجتك بنتاً أما صاحب الولد فابتهجوا ونزل أنه أما أما من بنتا فقال لقد لقد مجلس المجلس جاء صاحب لك لك فمن ش د ة ح ز ن والضيق لف وجهه ورجع إ ل ى بيته وسبحان الله دارت ا ل أ ي ا م وبعد عشرين سنه ة خرج ابن ذ الذي ا المجلس بشروه بالمجلس خرج ليصيد في ا ل ب ر ي ة ف ر أ ى شيخ ق ب ي ل ة من كبار قبائل العرب فسدد إ ل ي ه ا ل ب ن د ق ي ة ورماه و أ خ ذ خاتمه وفرسه وطار إ ل ى قبيلته يتفاخر ب أ ن ه قتل شيخ ا ل ق ب ي ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة سفيه هذا الابن سفيه من س ف ا ء ا ل آ ن ماذا ستفعل ا ل ق ب ي ل ة التي ك ب ي ر ة ا ل قتلوا سيدها طبعا ستحارب ق ب ي ل ة هذا الابن س ت س ت أ ص ل ه ا عن ب ك ر ة ب ه ا فاضطرت ا ل ق ب ي ل ة كلها أ ن تهاجر إ ل ى مكان آ خ ر ف ع ل ا خرجوا جميعا بصغارهم وكبارهم هربا من البطش كله بركته الابن السفيه الذي لا هذا بسبب شؤم فيه مع أ ن أ ب ا ه كان يرقص فرحا بقدومه و أ م ا تلك البنت التي وصل خبر ولادتها في نفس المجلس وحزن أ ب و ه ا على ولادتها فقد خطبها ملك الملوك و أ ص ب ح ت ع ز ي ز ة عنده ل د ر ج ة أ ن ه أ ك ر م أ ه ل ه ا بل و أ ك ر م أ ه ل ا ل ق ر ي ة كلهم حيث مد لقريتهم الكهرباء ومد لهم الشوارع ا ل م ر ص و ف ة فانظر كيف بارك الله فيها مع أ ن ه م حزنوا على ولادتها ليس ا ل أ ب ن ا ء بكثرتهم ولا بذكورهم ولكن ببركتهم فمن هو المبارك من أ و ل ا د ك قال تعالى آ ب ا ؤ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م لا تدرون أ ي ه م أ ق ر ب لكم نفعا